اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذٰلِكَ يَجْتَنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا لِأَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ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 يوسف أَوْ قَتَلُوا يُوسُفَ فَأَوْطَرُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ أنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُوا أَبَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا 117. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 118. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشر هذا غلام واسروه بضعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال ما عاد الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون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 119. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 110. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِن كِإِذَا كُنَّا عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِنَفْسِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ ولا قدروا وتوه عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه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 ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي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 ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَ السِّجْنِ أَمَّا مَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا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 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَدْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما والذكر باد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون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 قال تزرعون سبع سنين دبا فما حصدتم فدره في سنبوره الا قليلا الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهم الا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصل حص حق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين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 هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كين بعير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تاتنني به الا ان يحاط بكم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 قالوا جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه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 أَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا إِنَّ لَهُ أَبَا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين قال معاد الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعا عنده ان اذا الظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا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 ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ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 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ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 فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما سنا واهلنا الضر مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ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 قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون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 أوا إلىيه أبويه وقال دخلو مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا يا من قد قد جعلها ربي حقا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 رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاد فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب يوحيه اليك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 وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرٌ لَا فَنُجِّيَ مَن شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون